فقد <تصفيق> زينت هديت عليك كن تنطلع مشتافي اخ من لسان ما يحكي اللي ذا كل ما ما تلقى اللي جت بشفافي جيبكم ربي لي وعيونكم مذلوله تالييتكم يم التردف المثل ما اقوله يجيبكم ربي لي وعيونكم مذلوله تالييتكم يم التردف المثل ما اقوله يا وينكم من حب والديم مكسور ظل الخط صدقوني جيتكم جي جيت اضحك ضحك ما صاير يا بحق ما صاير مقصة الشم بتخى بس حلوة لما بس حلوة لما ياشوك كل شختف إني يا بدمو صافية والناس تخدع للأسف شفت الضمائر غافل في الدنيا ياشوك كل شختف إني يا بدمو صافية والناس تخدع للأسف شفت الضمائر غافل وصلت نذالتهم وليل حاسبهم يذكروني بجروحي وأنا ساكت وقلهم ناسي وصلتني ذالته وليل حاسبهم أقرب ناسي يذكروني بتروحي وأنا اسكت وقلهم ناسي مو قصة الشم الترى مو قصة الشم الترى مو قصة الشم, الشم الترى بس حلوة لو ألتي I give you my heart,